ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه, واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون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 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْبُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقَلَبُونَ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 Őlák jésszúr من رحمتي és لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله kána jéváb,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 أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المُمُكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنتم الصادقين. قال رب صرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالُوا إِنَّ فِيهَا لُوطًا قالوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إلا امرأته. إلا امرأته كَانَتْ مِنَ الغابرين. ولما تُرْسِلُونَ لُوطًا نَسِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا